السلام المستبر انا مصطفى لصاحبتي الكرام والبيته العظام المستمعين الشرفاء وبعث اخوتي الكرام ما بفضل من ربنا ونعمه مع كتاب ربنا كما قال عثمان نافل قال إذا طلب كل بنا ما شبعنا من كلام من كلام ربنا فنسال الله جل وعلا ذلك في المزين حسنه مازلنا مع سوره الانعام وبلغنا إلى قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك وعلى الذين هادوا حرمنا كل كل ذفر وأيضا قل الظفر ومن البقر والغانم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت هوروهما أو الحواب ذلك ألزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون, وإن لصادقون وعلى الذين هذو الكلام هنا خاص على اليهود عليكم سلام وعليكم سلام وعليكم سلام أحسن الله أليه خاص باليهود هذا كلام أصلا خاص باليهود أن الله على حرم عليهم كثير مما كان حل ببغيهم وكفرهم وبجحودهم وأيضا بعنادهم لأنبيائهم وكثرة اختلافتهم على الأنبياء فببغيهم وجهودهم حرم على أي كانت حلالا حرم على يهود خاصة بعض الطيبات عقوبة لهم فمن على همما كانوا محبونهم من لحم الإبل والأنعام وما ليس من بذيء أصابع منفرجة وهو كل ذي ظفر كالبط والأوز على قول يعني بعض التفسير أيضا فيه خلاف ونحن لا ندخل في الخلاف الخلاف نريد الشيء الاقل اقرب الى الصواب حتى يعني نتائج وهي ذات الظهر او الضلف ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا الشحم الذي علق بالظهر فالشحم الشحم الذي علق بالظهر الإنسان يعني يكون حلال ليس حرام ليس ذات في المحرم عليكم السلام اخوك الشريف احسن الله لك طال او الحوايا او ما اختلط ذلك زينهم ببغيهم وان ل صادقون الدكتور رضي الله عنك وأرضاك دكتور متحد نفسه <تصفيق> الدنيا كلها تستنير ما فيش فهل هو يأمر وبأمره نحن نأتمر ونشكو له فضله في ذلك لكن سيرجع معنا لأننا أصلا يوم الجمعة بيبقى عندي هنا حلقة في الصفة فالسبت ما عندي حلقات يعني السبت ما عندي حلقات فقال يكون السبت أنسب نجومه او لكل الدكتور الثابت انسبه أنسب له عيوني له و انا تشرف ان تشرفا الدكتور مجدحه اذا في قوله تعالى او الحوائق او مختلطه بعظم ذلك زيناهم ببغيهم و انا لصادقون اي الى الامعاء وما عليها من الشحم والشحم المتصل بالعظم كالاضلاع نعم لذلك التحريم بسبب بسبب التعدي والتجاوز وبسبب الظلم الذي يقع فيه وبسبب العنات العنات لأنبيائهم يعني أمة ليست مطوعة بحالة من أحوال أمة لا تنقاط أمة أم متعجرفة أمة متصلبة أمة مغضوب عليها هذا نهاية الأمر أمة مغضوب عليها لك ان تتخيل وتقيم هذه الأمة بعدما أغرق الله أعدوهم أمام أعينهم وقد أنقذهم في اليابسة وأطبق الله البحر على فرعون وجنوده بعع وجنوده بعدها ما مرت ثواني إلا وقالوا جعلنا إلها كما لهم أليها لك أن تعلم من هذه الأمة وكيف تقيم هذه الأمة هل يتفعل ذلك وهم الذين قالوا لموسى عليه السلام إذا أنت وربك فقاتله إنه هنا قائدون نعم. استغفر الله دكتور مدحة أن تمثلك يدعى فوق الرأس رجل النبيل خلوق وراقي نسأل الله إلى فلا أن أحفظك وأن أحفظ بك وأن ينصر بك الإسلام الذي تأمر وعندما تأمر قل لي من الذي أمرت به حتى أقول سمعت وأطعتك الله خير. فهذه الأمة كما قلنا كفرت بالله بعد إنقاذ بعد أن أنجاهم الله جلال فعلاء أمام عيونهم فرعون يغرق ومن معه وأطلق البحر عليهم وأنجاهم الله بمعجزة خالدة ضرب البحر فانفرق فكان كل فرق قد توضي العظيم عليكم السلام عليكم وهؤلاء هذه الأمة التي قالت اذهب أن تعربك فقاتل إنها هنا قاعد وأيضا هم الذين قالوا أرنا الله جهر يعني أنهم الأجحة حتى نرى الله جهرتك قال ألنا الله جهرة فهدي الأمة لذلك ببغيهم الله جلال فعلان قد يعني حرم عليهم ما كان حلا لهم عقوبة لتغيانهم ولذلك بجن الله جعال بظلمهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأيضا بقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن وريهم ورسول الله وما قتلوه وما صلبوه لهم شبه لهم لك لكن كتبوا الحكم هنا كتبوا عند الله جلال فعلان أنهم قتلوا النبي عيسى عール سالم هم قتلت محمد صلى الله عليه وسلم هم أيضا الذين قتلوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقتلوا يحيا وقتلوا زكريا وقتلوا وكتب الشاب يرى عنهم قتلوا عيسى وهم قتلوا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه ن 같아서 مات متأثرا بالسم الذي كان في الظراع الذي ملأته هذه الهودية المغضوب عليها وبأكلهم من ربا وأكلهم أموال الناس بالباطل وبظلمهم من الناس وكانوا يحكمون الحدودة في الو... إذا, اذا سلق الوضيع قام عن الحد وإذا كان الشريف لم يقيم عليه الحد لا حول فلا. أسأل الله أن يسكن أخي الكريم أن يسكنه في السحر الجنات أن يسكنه في السحر الجنات وأن يفعل له ما تقدم وما تأخر وأن تكون هذه بشارة وعلامة الخير على خاطمة الخير في هذه الأيام المباركات تصفت فيها النيران وتفتح فيها بواب الجنان وهذه إن شاء الله تكون رحمات ويكون عطيقا من النار في هذا الشهر الكريم بإذن الله أعظم الله لكم أجرى المثوبة إننا لمننا أجعون ولمجونا في مسؤولتنا واخرف علينا خرمنا أنص الله أندخله الجنة الله ما أميننا وما أمين بإذن الله لزاكم الله خير الحمد لله لزاكم الله خيرنا أحمد العزيز فإذا هنا الله قال فعلان قد نعم الله جل قد قد حرم عليهم ما أبيح لهم ما كان حلا لهم بسبب الطغيان والظلم وبسبب اكل اموال الناس بالباطل وبسبب اكل الناس اكل الربا وبسبب أيضا التجر على الانبياء على اعراض الانبياء وعلى سفك دماء الانبياء قال الله تعالى فعن كذبوك هؤلاء اليهود الملعون ف فتعن كذبوك فقل ربكم ذو رحمه واسعه ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين فإن كذبوك المقصود بهم اليهود وقيل المشركون فإن كذبوك اليهود وهذا منهم وهذه أمة مغضوبة عليها أمة ملعونة أمة أم وصف الله بالنقص ألا يصفون الأنبياء بذلك هم الذين قالوا بأن يوسف عليه السلام حل التكار يعني قارب أن يجامع المرة هم الذين قضحوا في عرض لوت عليه السلام وبنات لوت عليه السلام اسلام هم الذين تكلموا أيضا في داود وانه يعني يعني بعث رجلا ليأخذ امرأته هذا كلام على الانبياء وهذا لا نتعجبه قالوا ذلك في اللاد نافعلاء قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء وقالوا أيضا بان الله لما را مما يفعل ادم يعني بكى حتى ارمط بكى حتى ارمط شوف وهذا كلام يعني رهيب أن يقال في حق الله جل, جل في علاء وقال الله تصريحه بالكتاب يدوا الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالت قل... بل يدهم من سلطتان يمفق كيف كيف شاء فلذلك هؤلاء جهود يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم فإن هؤلاء اليهود وهذا كان يشتد على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب جدا رايت ما قال الله تسريحة للنبي صلى الله عليه وسلم قد أعلموا أنهم لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون لكن هؤلاء, هؤلاء اليهود الذي الأمة المغضوب عليها الملعونة هؤلاء الكذبون نفسهم قال فإن كذبك فقل ربكم ذو رحمة وسع يعني إني أعجب من حلم الله عليكم مع كسرة التغيان والإجرام والفساد والفسق والفجور والكوف والعناد والجحود مع ذلك لم يعجل الله جلاله فعلا لكم العقوبة فتغترون أنتم بحلمه عليكم وإن الله سبحانه جلاله فعلا لا يهمل يمهل للتوبة للأوبة لحكم عظيم حتى حتى يأخذوا كل الحسنة في الدنيا فيأخذون ربهم من القيامة ليس لهم يعني من حسنة وما رحمته لا بد أن تعلموا ويستقروا في قلوبكم في قلوبكم أنه ذو عذاب شديد ذو بأس شديد ذو ألقاب أليم فإن على يعني يترك لا للبغي ما يترك لكن أخذ أخذ أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى ولذلك ان سبحانه يقول ان الله لا يملي بالظالم حتى اذا اخذه لم يفلت عفوا إن الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلت سبحانه وجل جل في اولاد ولذلك قال تعالى سيقول الشركاء سيقول الذين اشركوا ان سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا ابانا ولا حرمنا من شيء هنا فن آخر من البواطين التي يتمثل بها أهل الكفران والعصيان الذين يتبعون وساوس الشيطان فهؤلاء الذين يحتاجون بالقدر يحتاجون بالقدر على المعاصي والتعديات ولذلك أنت ترى وهذا الجبرية الجبرية أسوأ خلق الله للعالم القدر هم أشعر الأشعر الجبرية ما الناس الناس ما, ما الذي عندهم الهوس الذي بغفر لم يبقوه عندما يقولون أنه لا فرق بين الأشعر ومن أهل سنة الجماعة إلا كما الفرق فيه اختلاف التسمية في الردوء أو في مثال الفقر هذا جهل مركب جهل مركب ونظر البلد الشاسع والفقر الواسع هم يقولون بأن كل فاعل حقيقة الأمر أن الفاعل والله الله جال ولذلك قال قائلهم الخبيث البئيس التعيس محامي إبليس عندما عندما قال عندما قال تعالى يا إبليس ما منعك أن تسجل لما, لما أمر لما خاركت بي قال لو كنت مكانه ولقلت أنت منعتني فهم يرون أن إبليس وجبريل في الإيمان سواء كل منهم يحقق إرادة الله فيه كل منهم يحقق إرادة الله فيه فهذا ما أراده الله جلالي فعله فانظروا هذا أولا يقولون بهذا وهذه بدعة شنيعة من المشركين من اليهود وأيضا من من المشركين سيقولوا الذين أشرقوا لو شاء الله ما أشرقنا ولا آباؤنا ولا حرمنا فهذا فإن أخر ببواطيل المشركين في ضلالهم زعموا بما هم عليه من الكفر والجحود والإناد هذا واطع بمشيئة الله فإذا هم معذرون معضلون يعني ما فعلوا شيئا إلا بإرادة الله وهم كالكريشة في مهب الريح أو كالميت في يدي المغسل فتعللوا بالقضاء والقضاء لدفع المسلمين عنهم وهذه طبعا كما قلنا نزعة الجبرية الشيطانية هذه مشكلة كبيرة جدا حتى يأتيه المحام الذي يدافع عنه فيما فعله فيحتاج بذلك السفهاء عندما ترى الحج عليهم قاطعة فترى السفهاء البلد يعني يسارعون في ذلك بعد اقبح المنكرات ما يقولون هذا هذا من الله ليس منا مع ان اعظم سبيل الى في مغفره الذنوب هو هو الاعتراف والاقرار بالذنب اعظم سبيل ولذلك ان سيدنا قال من افضل انواع الاستغفار قول قول المر لا اله إلا, إلا, إلا, إلا, إلا, إلا, الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين الاعتراف بالذنب يكسر يجعل يجعله مستكينا يجعله متضرعا خائفا راجيا وجلا يعني مهموما والله تعالى يكشف عنه يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا بد المهم هو أن يعترف بما هو فيه وعلى ذلك يعني لا بد فلا بد ان يكون الأمر فيها اعترف واستكانها لأنه واقع في المعصية هنا يستطيع إذا, إذا تاب منها واعترف بها قد نقول بأنه يحتاج بقدر في هذا الباب على مقاره ابن القائم غيره في هذه المسألة على حديث احتاجها أدم من موسى وإن كانه أبعد من ذلك أيضا لأنه موسى لا يمكن أن يعيد أدم بذنب قد تاب منه هو بيتكلم عن المصيبة يقول تسببت لنا في المصيبة فقال له إن الله يضع على كتبها عليها علي قبل أن يخلق السماوات الرئيسية في المصيبة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج أدم موسى حج هذا موسى, موسى حج أدم موسى قال الله تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم يعني مسألة محكاة محكاة لهم السابق كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنة قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا هل في أساطة من علم على ما تقولون والاحتجاج بهذا الأباء هل في هناك عندكم أدلة على ذلك على انكم تحتجون بقدر الله لا بد هذا من فعل الله ما دام قد اراده الله جل وعلا من فعل الله هل عندكم قل هل عندكم من ايمين تخرجوه ولا ان انتم تتبعون الا الظن وان انتم الا نعم ا كما افترى اغراء المشركون الكذب على الله جلال فعلا أيضا كذلك افطر من سبقه من الأمم الكذب على الله جلال فعلا كلهم كذبوا الأنبياء وعرضوهم وجهدوا بما جاءوا بها بهم واستهزأوا وأيضا سخروا من الأنبياء وتعجلوا العقابة والعذاب وحتى ذاقوا البأس الشديد وعذاب الاستقصال فإن الله جعله بصيحة وحيدة من ملك استأصر أمة وبالحجار من طين أيضا وبالخسف وبالمسخ وبالغرق فقد أثنى الأمم لما جحدوا بآيات الله جلس وعلا وكانوا أيضا يقولون بذلك ويقولون نحن نحقق إرادة الله جلس وعلا قل لهم يا محمد هل عندكم حجة وبرهان هل عندكم أسارة من علم على ما تقولون فإن علمت أنهم ليس لهم من العلم من شيء فاعلم أنهم ركبوا الهوى واتبعوا النفس والشيطان وهم لا يتبعون إلا الذنون والأوهام وليست لهم يعني كبير أذلة بل هي كذبة وفرية يفترون بها على الله جل فعلان كما قلنا ركبوا الهوى ركبوا الهوى واتبعوا الشيطان ولذلك الله العالى أجابهم ورد عليهم قال نادي المقالة يا مقالة من سبقهم من الفجر الكفرة الذين نالوا الإعقاب والعذاب الأذين فإذا هذا سير على طريق الكفار الفجاري والإجابة الثانية أنهم كذبوا على الله وخلطوا صدقا بكذب نعم أفعال البشر وقع بقضاء الله والله خلقها يتنسب لله جعله خلقا وإجادا لكنها تنسب للعبد فعلا وابتسابا قال قال وأن تلكم الجنة أورستموها بما كنتم تعملون فأثبت لهم عملا والباء السببي الآن وأيضا قال الله تعالى بها فساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وجعل المكسب لأيدي الناس أيضا قال الله تعالى ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد فرض الله عليه بذلك فهو نعم يعني ما, ما, ما كان عليه الناس أو ما كان عليه المكلفون فهو من أفعالهم وتنسب لهم فعلا واكتسابا وهي من خلق الله يدري فعلها لأن الله قال الله خالق كل شيء فتنسب لله خلقا وإجادة وهذا ليس عليه حسبا وتنسب للعد فعلًا واكتسابًا ولذلك العباد يحاسبون على اكتسابتين يحاسبون على على ما يكتسبونه من الاعمال والافعال ولذلك يترتب عليه الثواب والعقاب يترتب عليه الثواب والعقاب واذا قلنا انها تنسب الى خلق واجاده ليست هذا ليس ليس فيها علامة على الرضا يكون الله خلقه ولا يرضى خلق ولا يريد يعني شرع لكن كونا يريد لانه هناك مصلحه بعد ذلك هناك بعد ذلك فالله يكره الكفر ومن تشكره يرضى له والله يكره المعصيه ويهبغضها وناها عنها وان كان قد قدرها وقدرها لحكمه عظيمه سبحانه وجلا في عينه قال الله تعالى قل يا محمد قل قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين هاي قل لهم لقد قامت الحجة عليكم وقد أقام الله عليكم الحجة باهرة طاهرة ظاهرة وأنتم تجحدون وأنتم تعاندون وأنتم تظلمون والحجة قد, قد أتت عليكم ورد وردتموها وأردتم الكفر دون الإيمان ولا إكراها لكم على الإيمان فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لكن لا ذلك ولكن لا بد ان بأن من كفر فإن الله عز وجل سيحشره في جهنم مع امثاله واطراب اقرانه ومع الشيطان في الدرك الأسري من امر ومن امن واسلم فله الجنان بجوار الرحمن سبحانه جل في علاه قل هل هم الذين يشهدون ان الله حرم هذا فان جاء ذكر الشباب لانهم يكونون قد كذبوا بذلك الانشاد يشهدوا كذبا وزورا نعم فإنجادوا فلا ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالأخرة وهم بربهم يعدلون والمعنى هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عندكم أثار من علم لا ما عندكم أثار طب عندكم من يشهد على ما تقولون ويكون من استقاط الأثبات من الأنبياء عندكم أنا أشهد لكم بذلك على صدق ما تزعمون من أن الضار على حرم هذه الأشياء والمقصود من يعني في ذلك هو هو إقامة الحج عليهم أيضا والفضيحة الكبرى لهم بأنهم كذب افتروا على الله الكذب وأرد الله أن يأتي بهم في ذلك حتى يظهر كذبهم على رؤوس الأشهاد ويقول جاء على فإن جاهدوا فلا تشهد معهم يعني جاهدوا بأن الله حرم ذلك فلا تصدقهم فإن فإنه كذب محت ولا اتبع هو أهل الضلال وأهل الكذب والافتراء إنما يتبعون الهوى ومن اتبع الهوى فسبيله إلى الغدى وقد تجنب تنكر الصلاة والهدى ثم في شقاء في في وضلال وهؤلاء الذين يجحدون بالبعث والنشور وإن كنون ذلك يقولون ما, ما يهلكنا إلا الظهر <تصفيق> لذلك قال هلوم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا بل أتشهد ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا ولدينا من الاخرته وهم بربهم عادلون اذا يا محمد اتبع هواء هؤلاء ولذلك اشوف ان ابن سلام ماذا قال في علامه ساء قال ان رايتها شحم مطعم ما هو المتبع فعليك نفسك كلام المنتهي لان تجد نتيجه اذا كان الهوى هو الذي يتحكم ولان الهوى يصل الانسان الى الرذل ولا يمكن ان يكون موفقا مسددا وانه يتبع هواه ولذلك قال ابن يعني قال احركم حتى يكون هوا تبعا لمجيته, لمجيته ما ضعف إسناد فالمعنى صحيح قال وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَتِنَا وَالَّذِينَ لَا يَمُنُونَ بِالْأَخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ وهؤلاء الذين يتبعون أهواءهم لا يؤمنون بالأخرة ما في أخرة عندهم ولا في بعث ولا نشور وَالَّذِينَ لا يُمُنُونَ بِالْأَخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْ فقد عدلوا بالله جل فعلاء عن الله جل فعلاء الأصنام والشمس والقمر كل على مشربه وجعل الله جل فعلاء نظيرا وشريكا بسام ربه جل فعلاء وهذه من أعظم من أعظم ما يكون عجلة في إهلاكهم وفي عذابهم لأن الله جل فعلاء قال إن الله لا يغفر أشرك به ويرفر مدون ذلك لمن يشاء هذه هي قمة الغضب يصل إليها المرء بأن بأنه يشرك بالله ما لم ينزل به سلطة, سلطة ثم جاء بعدها يقول الله تعالى, تعالى أكما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا هذه وصية من المتسلم أراد أن يقرأ عليه هذه وصية وصية الله أو قرأها ابن سعود قال هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي نقرأها عن ربه جل في أولاها قل تعالوا أطلع عليكم أقرأ عليكم أسرد لكم ما ربكم عليك عليكم باليقين لا بالظن والتخمين قل تعالوا أتلعوا ما ربكم عليكم جزما باليقين لا بالظن والتخمين ولأنه لا يلوز للإنسان أن يحرم على الإنسان شيئا إلا بدليل ظاهر أوضع في شرس النار بالله نعم من جعل نظيرا أو سميعا لله يدرف عليها فقد كفر كفر مبينة فقال تعالوا أقرأ عليكم وصيغة ربكم على ما حرم عليكم جزماً لا بالظن والتخمين ألا تشركوا بالله بي بي مع الله أحداً ألا تشركوا مع الله أحداً لا شمساً لا قبلاً لا بشأن لا حجراً نعم والبداء بالشرك لأهميته ألا تشركوا لما اختلفوا فلاه هنا ما بيانا فالصحيح الرجل أنها زائدة للتأكيد زائدة للتأكيد يعني حرم عليكم الشرك به سبحانه وتعالى الشرك بأنواعه الشرك الأكبر والشرك الأصغر لأن هذه لي مهلكة ليست بعدها مهلكة ولذلك الله رجال في علاقة قال إن الله ليغفر أشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال الله تعالى الحكس القطي قال النبي السلام قال الله تعالى وأنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك به معي غيري تركته وشركه تركته وشركه وقد قال النبي صلى الله وسلم ابن مسعود عن أكبر كبائل قال أن تجعل له ندا وهو خلقك أن تجعل له ندا وهو خلقك وانظر لما جعل الله دلت على قال, قال الله تعالى هل تعلم له أسمية قل هو الله أحد الله الصمد من هذا المين ورد أيضا لدينا كفر وقالوا أن له الولد لقد جئتم شيئا إدى تكاد السماوات وتفطرن منه وتشق الأرض وتخير الجبال وهدى أن الرحمن والله ومن برد الرحمن اتخذ رضاً كلما تساعد رضاً إلا آت الرحمن عليكم السلام وإطلابك يا تحصل الله عليكم فأن يجعل الله نداً وأن يجعل الله شريكاً هذا أعظم أعظم القبائح والكبائر وأظلم الظلم ولذلك صاحبه يخلتنا الجنم صاحبه يخلص نار جهنم والشركة الأكبر والشركة الأصغر لا الشركة فقط والمخرج من الملة والذي يستوجب ويستلزم أن يكون صاحبه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها لذلك تبتدأ والعرب تبتدأ الأهم فالمهم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بي شيئا وبالوالدين إحسانا وهنا الإحسان والوالدين من أعظم الطعام ومن أقرب القروبات ومن أسلح الصارحات لأسيان في هذه الأيام المباركات حتى ولو مات فمن أعظم الطعام أن تبر والديك ببر من يحب أن, أن, أن, أن يبر بأن تصر ود أبيك, أبيك وأن تنفذ وصيته وأن تستغفر له وأن تصدق عنه فهذا كله من, من, من, من أعمال الإحسان إلى الوالدين بعد الممات وأما في الحياة فقد قال الله تعالى وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال الله تعالى عن جهدناك فلا ترون صاحبهما في الدنيا معروفا عليكم السلام وبركاته ولعظم حق الوالدين قررنهما بالتفهيد ولذلك أمر بعدم الإساءة للوالدين بل أمر المبالغة في الإحسان لهم وكما قلنا أن يحفظ الوجد من الإحسان من الإحسان أن, أن يبر من أحبهم أبو وأيضا أن يتصدق عنه أن يدعو لهم وأن يجعل له نصيبا من العلم لأنه الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني الخزانة التي لا تنقطع نعم من مات قبل أن يموت ينجو هذا الصحيح اللهم أمين لكن هو وجب البر بعد الممات نعم. قال الله تعالى ولأن أخرها الزيني هي الكبيرة من كبائة لا يأخذ جنة لا يأخذ جنة قاطع رحم قال يشتنب السبع المبقات وذكر منها أخوك الولدين قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهما إياكم من إملاقهما على الفقر غوا تا على اضطراد مشيده ان نحن نرزقكم و اياهم ان قطا قالوا لا تقتلوا اولادكم من املاق ان نحن نرزقكم و اياهم الفقر لا تقتلوا اولادكم خشيه الفقر وهذا جهنمركب بالله جل في علاه اتخافون الفقر وخزائن سموات الارض ملئه بيد الله جل في كل كل امرئ له رزقه فان على يجعل الولد برزقه ويفتح ابواب الرزق على الرجل بولدي الذي أتى أتاه ورزق مقدور ومقسم قال الله تعالى في السماء رزقكم وما ترعدون وقال أن رزق لا سعى المر كما سعى نوت خلفهم فقالت الولدي خشية أن يطعم معه من أكبر كبير قال أن تقتل الولدي خشية أن يطعم معك أو أنه يخشى الفقه ويريد العيشة الهنية رغض لمن أنجبهم ولا يريد زياد, زياد مخارف المقصد, المقصد الشريع هو يقول تناجح وتكسروا فإني مباهم بكم الأمه يوم القيام والرزق لا توقف ما من دابة انفقاد إلا الله رزقها ويعني استقرها ومستودعها سبحانه وجل جل في عالم قال لا تقرب الفعشى ما ظهر منها وما ضطنه ولا تقتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق أي لا تقرب المنكرات وخطوات الأمر إليها لا يعني هو لم يقل لا تقرب الشيطان قال لا, لا تتبع الشيطان لا قال لا خطوات الشيطان نفس الأمر طيب ما الفلق بين, بين ذلك في خطوات الشيطان أيضا في مسألة مقدمات الشيء يعني هو منعنى منها من باب حسمادة وسد الدريع. لكن هل فيها حكمه اخرى اريد الجواب هل فيها حكمه اخرى او حكم اخرى في هذا الباب وهذا الكامل هنا لا تقربوا كما قلنا حسب المادة وسد الزريعة في هذا الباب وسد الزريعة هي أهم من مقاصد الشريعة في هذا الباب لا سيما أنه الخطوات التي يتخذها الإنسان هي التي تودي به إلى النتائج والنهاية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يفرجوا في ذلك أو يكذبه قرار اقربوا الفاحشه ما ظهر منها وما بطن ولا تقتر النفس التي حرمها الله الا بالحق ولا تقربوا الفاحشه ما ظهر منها وما بطن قال بعضه لو ما تفضل تفضل تفضل يا حبيبي خلاص الحلقه خلاص الحلقه في لا لا لا انا اريد قل لي التوقيت اللي تريدني فيه انا, أنا شغال معاكم يعني لا احنا معنا هسجل الحلقه يعني متى متى؟ بايه ده؟ لا عشان الهوا ما انا عارف شو هده بيتكلم معايا الهوا فانت بعدك 45 دقيقه عشان تشوف الطين معاك من دلوقتي ال4:30 من 45 دقيقه ايوه يعني فهمني بس مبدا بتق... الان بالله لان 65 61 هقول لك مع نفسك انا هشتغل انا هشتغل غير كده يبقى ساعه الوقت مشفته يعني انت بتقول لي يعني عايز اكون عندك 10 في الاستوديو امشي افش افش افش رب يرضى عنك يا حبيبي ماشي جيد انا وصلنا برضه الحمد لله اه هنا ماشي أقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن إما كما قلنا ما ظهر على الجوارح وما يعني أدواء القلوب وأدواء القلوب قد تالى خالب عظم فأكد ابن عباس وغيره ألف وحش ما, ما ظهر منها شرب الخمر نعم والسرقة وما بطن هو الزنا في السر هذا ما قال ابن عباس والحق أن نقول أن كل الفواحش ظهر ما ظهر منها أو ما فكلها سواء عند الله تدفع لا, لا يجوز الإنساني أن يقربها وعلى إنسان ان أن ينتهي منها انتهاءا اتمنى ان توب وان تعود الى ربي جل في علاه ما منا من احد الا له الزلل فعليك بالتوبه بسرعه الفاي الى جل في علاه ولا تقرب الفحشاء ما ظهر منها ولا تقتل النفس التي لا قتل فحشاء ما ظهر منها وما بطن ايضا منع عن الفحش في هذا في هذا باب اغيبه والنميمه والخوض في الاعراف والقذف كل هذه من اعظم الفواحش التي التي امر ان ان يقبض لسانه وقلبه وجوارحه عنها وايضا من اعظم الفحشات تظهر هو الكلام سبب للصحاب والانتخاص من قدرهم والكلام والخوض فيما يوقع بينهم هذا كله السبيل الشيطان من أجل أن يصل بالإنسان إلى الكفران نعم والخوض في من للصحابة معناها أن نضرج على خزله وجره إلى حتفه معناها أن نضرج على خزله وجره إلى حتفه كما أن الكلام في العلماء حفر من حفر النيران الكلام في الولاة والكلام في العلماء حفر الحوار النراضي بعض العلماء من حكماء سلف ابن آدم اغايب ابن ادم قال قال من من من, من أطلق لسانه في الولاة خسر الدنيا ومن اطلق لسانه في العلماء خسر الاخره خسر الاخره فالاصل في هذا في هذا الباب أنه يعني حفظ جناب اهل العلم وتوقيف مكان اهل العلم هذه التي تكون فيها النجات وكل من أطفق لسانه و... في العلماء فقد, يعني فقد خذ له الأولى على وأراد له النقصان والخسران نعوذ بالله من الخزلان ولا تقربوا في عشا ما ظهر بطنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وهذه أيضا فيها أن الله أجل الفعلاء منع سفك الدماء وسفك الدماء عند الله أمر جلل أمر عظيم ولذلك قال بعض العماء بأن صاحبه يكون خالدا مخلدا في نار جهنم قال الله تعالى أما يقتل مؤمن متعاملنا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه أعد له عذابا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم القاتح حين يقتل وهو مؤمن وقال لا أزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما فإذا أصاب دما حراما بلح شرف الهلكة والله جل فعلاه كما قال النفسرم لو كاب أهل السماوات والأراضين على سخف دم برئم مسلم أكبه الله في النار ولا يبادل سبحانه جل في علاء وأيضا فقال الله جل في علاء وما كان المؤمنين يقتربوا منه إلا خطأ وقال ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيمة نعم إن الله كان بكم رحيمة أي صبعا قوله ذكر ممكن قال والله تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق وجعل فيها اني بالسلام القصاص والله قال قال النفس بالنفس واذا قال اني بالسلام الناس كتاب الله القصاص يا ناس كتاب الله القصاص ثم قال ذلك وصاكم به لعلكم تعقلين طبعا قتل هنا فيها استثناءات قتل النفس بنفس أو السيد الزاني السيد المحصن إذا زنه وأيضا المرتد عن دين المفارق الجماعي قال ذلك هذه الوصايا التي لأت من ربنا ذلك العلا ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون وصاكم أي أمركم وكتب عليكم وصاكم أي أمركم وكتب عليكم أي تستعملون عقولكم وتذكرون أمركم وتعرفون أو تعلمون يقينا بأن الله هذا جعل لكم سدودا وحدودا حتى لا تقعوا في المهلكات في الموبقات وأن يكون الإنقاذ أيسر عند المقدمات ولأن الله يعني يغفر لمن استغفر ويتوب على من, على من تاب لكن من الذي يوفق للتوبة والاستغفار هذا هو الأمر الجلل فإنه, فإنه لا يمكن أن يتوب أحد إلا إذا تاب الله عليه قال الله تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا ثم تاب المسأفس بأيديهم أيضا وتوبة العبد محفوفة بتوبتين توبة قبلية وتوبة بعدية التوبة القبليا السابقة هي, توبة هي التوبة من الله جاء الله توفيق العبد المذنب إلى التوبة والتوبة البعدية هي قبول توبة العبد الذي تاب إلى ربه تلف علاء وأناب وإن الله يحب من عباده التوابين والمتطهرين نقف عند هذه يعني كنا نأمل أن ننتهي يعني الآن لكن عندي حرقة الآن مسجلة وبعد كده حرقة الهواء لعل الله يعني يحصل إلينا بالانتهاء من سورة الأنعم الليلة بإذن الله تعالى رجل الله ما أجمل حصكم على الخيش وما أجمل فعالكم وطلبكم للعلم الله أكبر رضي الله عنكم أحسن الله عليكم وشكر الله لكم الفائد المسلم بطر سد الضرائع من أصول ديننا ما أقبح سوء الظن بالله يقتلون الأولاد خشية الرزق والله تعالى يقول وفي السماء رزقكم وما تعدون وما من دابة في الأرض إلا على الله يرزقها ويعلم استقرارها مستودع مستودعها النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا منه الله سحاء الليل والنهار اللهم أمين الله أن يحفظنا وأحفظكم وأختمنا بلا إله إلا الله قد يحرم على المرء ما كان حلالا من أجل التغيان والتعدي والتجاوز اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت أرحم الرحمين رضي الله عنكم أحفظكم ربي انتهينا لأنه أعتذر هناك حلقة الآن ورزاكنا بدأت اثنين ونص من أجل هذه الحلقة فسامحوني فلو في شيء تفضل ما أجمل هذا التعالي بيض الله واجهك يا شيخ أذني أن اسمع منك هذا وان أراك تبتسم وانت تدعو بهذا الدعاء وبارك الله وجهك وحفظك الله عليك وجعل الله بيني وبينك وبين الجميع من اطهر الاماجد الاماجد الاناس في الجنه بارك الله فيك يا الدين احسنه الله يا شريف الله مقامك وزادك الله حصنا نعم وجزاك محمد جزاك الله استاذ عزيز احسنه الله لك وجزاك الله الله حصنا أعجب من حرصك جداً يا إبراهيم وإليك أحسن العمر نفعل الله بكم جزاكم الله خالي نور القرآن أحسن الله عليك وشكر الله عليك طيب أستأذنكم الآن وأشكر لكم فضلكم ونصى الله للفعل أن ذلك في موزين حسنتكم سبحانك الله وربنا ومحمدك أشكر جزاكم الله خالي تكون هذا الله عليك ورفع الله بقامك. صلى الله عليه وسلم أسماء وزادك الله حصا الله من أنكم من... من... سهلا من... من... من... من... من... من... في... في... في... على الحق في العرب الليل تشحون أنا اختياركم من زيارة زيارة لا وزادكم بإذن, بإذن الله بإذن الله والحق أن في خلاف هي زائدة وليست بزائدة فإن كان الحق أنها لو كانت زائدة هي لست تكون زائدة وليست بزائدة بالمعنى انها أنها للتأكيد لا لا زائدة قال بعض اللغة أهل لغة أن لا زائدة إن شاء الله يكون بالنسبة سبحانك الله وربنا ومحمدك أشهد الله إلا أنت أستغلت وإليك جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعدناك أبا الوليد السلام عليكم